ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولاك هم وقود النار كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستنبون وتحشرون إلى جهنم وبئس ملجأ قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أبنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله، والله بصير بالعباد.